عسى ربّه إن طلق كن أي يبدله أزواج خيرا من مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات, تائبات عابدات سائحات عابدات سائحت ثيبات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 لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا ايها الذين كفروا لا تعتذرون اليوم انما تجزون ما كنتم تعملون يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبه نصوحا عسى ربكم أي يكفر عنكم سيئاتكم ويُدخلكم جنة تجري من تحتها الأنهار ويُدخلكم جنة تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخز الله النبي والذين آمنوا مع نورهم يسعى بين أيديهم وبإيمانهم يقولون ربنا أتمن لنا نورنا واغفر لنا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 كانتا تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخانتاهما فخانتاهما فلم يونيئا عنهما من الله شيئا وقيل دخل النار مع الداخلين